أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن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 فلا تطع المكذبين والدلو لو ترهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين اما من شاء بنمين من ناعل الخير معتد افيه أتل بَعْدَ ذلك ذنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تنسمه على الخرق.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 لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين ستقين عند ربهم جنات نعيم أفنى جعلوا المسلمين كال مجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ تَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ دَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كانوا صادقين يوم يكشف عن ساتٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.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 ذكر ويقولون إنه لمجن وما هو إلا ذلك للعالمين. وربك وصربي في الجيل القلم بالليلة أرجعهم الرئة والقلم وما يسطرون أي السورة كم وردوا صورة النسيئة انت الرسولة امكة المخرمة في النولاء قوش اجور المدينة المنورة ورده صورة جيدة ورد آيادة يا جلبي يا كنف الآيادة كده صورة دو هذا سيء وصورة النسيئة بعد انتمانية قصد قال اهانا سينيسا حقيدة يؤلمانسا وحيث كهما سيء فدع في, في اواوي وآثات وعقيدة iskuu horeeyay waxan iskaalay bay ka hadhay inuu su'um iyo deenaha oo galay oo iskaalay ka dhaliilay waxa soo dhana waa ay xaqdi kale badu waxa uu bisay ka hadhay dad alleena inuu waasiyal noqday oo naxmadi alle ugu naxmay ka mahad ali ku waahu hodeeyeen sanaad celi daganayeen waxay ahaayeen saddexino walaala ah aad boqod baad beer laha markaas caabuhu nin walaal tanaah door ka darsay ila hamdii yaka abka siiyo ayu masakin tan gaal سحبه إليكا جاريما إياه وأن بألا جاريما ساكينتا إن بارتا أنا لحضر لغا سوينين فلقا <تصفيق> إبمركا ما هادي إلاه بارتا أقو نعنييه نواعيكا تقان محاريك اللقان كانوا واعيكو ديفا إياه فلقا سابيركي لمكي لغا ديوح نيوان كات أوهو جييي فسوضو ديبا قلدا قراشا لغو سو دري وإياكا نوحا هو يقلدا قراشا فسوين بار ربئو دري إنه igumeyaan oo raacan in muumada qoysadaan bayahay inta in muumadu dafreen iyo midii badal ku dareen oo markaa ay soo diilayen badak iyagoo rasuulku iyo muslimiintu ay idab gooyaan doonaaya oo kibir ku soo baxay halkaasaa sidii oo kale iyagii lagaangaliyay oo iyagii la laayay oo la qafaa soo lixiray qolka qoysada iyatan ayaa laysu qabtay taasna waa aqli 第二 متى Because then the plane is animals and they're killing the alive habits are it's Strom but they're full it's the only way they're damaging a crime and going off society sem clothes It is the rest of them He talked about their location His instructions are coming 20 people's responsibilities and he told them, you will dive it that's coming line political إله mahluukaatii caayso samida fiirbaal kan kalaanka halkaa waxaa laga garanaayaa in ilmiga uu qiiyigaarahaa niga leeyahay daareyna ay leeyahay ilmiga waxba lagu qaraaqalanka halka taasi waa in ilmiga inuu la biiray yaa ma laamariyo waxa markaa rabbika dhaartay subhaanahu uuxii rasuulka ay mujrifin fi kooda jinaa yeen dadban taa oo doorka waxay sheegayeen laasiyada hadana qoomiga isu la muujiyeen qoom la kala jeen gaira mamnuun annaka alla ala khuluqin adis waxay marka suuradu ka hadashan hawga jamrinimintay istaagay daawada rasuul markii rasuulku daawada diinta u bandhigay siday u hadleen ina sida ay daawada dhan يا هي عذاب تلو أبو المرنة أيها أيها ربكة أيها سبحانه فبدأت مهما هذا هو أنك تغيبها ثميت ليستم تلي ولذا أنك نعمد ألو نعم هي الدارتة ونفس الألسية كالكفر ينعمد إله متاكين فينا حزبي هي قوة غريسة فحي ملكة سورة بمقارنة وثميتي بدك المجرمين في حق الجيلة هي بدك المتقيم في ألو هم هي وللأ أركاض أدوك في مان تأكل أدهي هي آخرة وحلو تلق لي. على طريق القرآن التربيه أول كل سواه وهي تربيه حق الوجع ليسينا يو هي تربيه فاحوني عذاب كل داعب سجينا يو هي اللباز والقلب لا ينفسي شيء أساوي صورة دوار شيء شيء من كذا يا مال أنت وحياه لهلا لكل مدونه أي وقت سيرجوم يصفو عن ساقين ويدعون إلى سجوده فلا يستطيعون وحى صورة دوار شيء ذكر ذلك شيء أمر حد الرسول كلام رأي عليه إن أخذ الغادسة، إن أخذ الغادسة، بحق الغادسة، أي عاصيالك الرسولك كهيان أصبر لحظم ربك، بحق الرسولك اللي جاء عنهنسي، نبي يونس دو القادم بايي، إن أخذ بايضو، ولا تكون كالصاحب الحم مركز تورده، إذا الرسولك عليه ثلاثة وسلا ويحن لوشا أن تنتيسا، يقيني جيسا موجين تيسا، أي أغب اللو ضيباي حتى نقول أنه قرآن يقيني جيسا وَيَكَادُ الَّذِينَ سَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَالَمِينَ فَلْكَسَ قُرْآنَكَ أَيُغْدَمُ فِي أَمَانَتِهِ أَوْ فِي دِثَةٍ في فَسُرْ كَمَا كَبَّ اللُّؤَيِّ فَلْكَالرِّسَالَةُ وَالرَّسُولُ فَسُرْ فِي الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ أَجَأْ سُورَةَ لَا ضَرَرًا يَبِيءُ بِاللَّبِتِ وَاسْمُ وعن صورة تنكب بالعبا يا بسم الله ألم يجب أن يكون مدعاقين يقبطن أستكديس الذي يكون الرحمن نحريف جود أدومه ودقارسا نحريف الرحيم ومدقار أحانيز نحريف نون فروفتين صومرنا مقبعه غاف إير صاد إير أي لميدي هاي تليل وحوء يهاي على إعجاج القرآن قرآن كمعجزين يهاي ونمخلوقه ضل حتى يقول مال أيام القرآن أمور كريم ويا سمع sakaalo gudiiyahay quraanka muqawlan in xurufta arabiga ahi la macruuf kahayd oo kakuubnaa oo udali cindihiya baraarujin quraanka loobog iyo beerkeeno dadaggar lagu dhageysto bugmagaar loo yeesaana wa kutusnay kulka saarabe ku dhaartay rabbi hiri alam qaar waxa oo qolka inta waxa lagu dhigeey qalam ayaa eebka ku dhaartay iyo maaya inta wax bilta iyo jinn iyo insi waxa ay dhigaayaano dhan waxa wax lagu dhigeey qalam waxa ku dhifto iyo waxa wax dhigeey makhluuq oo dhan ba eebka waa qayb makhluuqatiisa kamile wana waxay leeyihiin qalamka waxa lagu waxay qalamka woma banku darta iyo surun ay adoomuhu dhigaan banku dhaartay macna halanka waxa lagu dhiibo inta wax dhigta oo dhan banku dhaartay ee ma anto rasuulka sarafteen maxamed oo maasee bin nimati rabbisa rabbiga laga dhalaanayo muxuu aha rasuulka ee muslimiinta majnuun ku tuume يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون بين صورة العجل كساو مرنى، كل كمجنون ما له كوشيا جايان، ما هذا الله كذبتاه أم أدوا لي؟ كل هذا بالنعمة للرب كان كوالله بالنعمة للرب كوالمحي، يا كو مغوا الده وحى كولد وحى كلامها نبوذة، يا رسالدة، يا وحى لا أي رسول كأركنبي كا ولي وأنا جايان، كل جا وحن ina duulanta ay ku mareen waab nimo waaqiini adiga dheertahay maxluu qoodanna arwaa dheertahay kumaduna ayan wada heliin ruuxa nabiga cadiiga inuu ku doortay inuu rasuulka adigay inuu waxii gugu dejiyay kulkaan naxmada rabbiga uu ku barwaaqeeyay kullu walay maadi hidu kulkaan ta ebad darteeyu wixii rasuulka ay ku saageeyeen ka anfi wal qalam baan يا وما يصرون وح أمد وح قرط أي سرحين يعني يقول أجلس خلك وح قرية وح القرآن كل أرسي إن ما أنت مأسيت بالنعمة في ربك خبرك النعمة لأكبر واجي سرحت بالنروة والرسالة والخلة والصفات وفوق النعمة يبادن بمجنون فؤه المدورو وإن لك لا غير ممنون ما حد ولا توا وإن لك وحده لا دهش لأجر أبل جد بادله غير ممل مدل قوي غيتيه وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الغيام أنت دولة أجر بقفل لا إله إلا الله محمد رسول الله له. أنت أجر جسابة سبحانه وتعالى ودين سر ألهيته ووهو نور إيمانك مانسي دينك كأتباع بلنهاي دهير أكلم بايسكهم ويجي ولا سيد بلنعيه مانسي سبب كرمائس eriya iska mar ee doonay muddo gudaar tahay kun iyo darboqol oo son leegay joogol kulka intaasii u hidaayey diinta gaar siyay ee u duceeyney ee kul solinaysa ayada wal gud xaq wada kaaga soconaaya xagee laka wa hadleedahay la ajiran aw wal gud baad leedahay aw mamnu ba أو مرك أدم عليه دعوة أمة الجارسين ليسي دين ترجع ليسي ضحك أبصوه نوني عليه سلام وسلام شيء العلكو ينت لا لأدي... دي لا يهدي الله بكره جل واحدة خير الله من حمر يا عم أديه الله حلا جد علي هاي أو جديد أو لغشية فعك خير بدل هذا غضف كليته إلى ثوته كونونية كل غضف جديد ولا كونونية يا أدري قولك أتحمل الرسالة، في صلاة أتحمل شيء، يدعوذي يلبثي لوجه سند القاضي، يدلك الدين هذه الكهانوني، أجل أنقئ من حبل هذا وإن لك وحبل هذا لأجل أقبل جد غير ممنون مثل جوي غي كيا وإنك على خلوق عزي، وإنك عزيق رسولك لعلى خلوق حاجك وعالم تاج لعلى خلوق نبي عكر كتب بكتوس ون تاج عظيم ويوس نبي عثمان وكان لا أرق ولا مغل وإن أبلسي إلأ باب البلاد هاي حاجه قال لي فوسف مرتو فتقول قول عليه الصلاه والسلام انما بعثه ليكم لمكارم الاخلاق فبعد واناكشن الرسول شيخ هو رسل لي ان دمشق ترو اولي دغاد واناكشنه كدنا ان هرجليه يا ابو ليلى سوبريهو انا, أنا سبني مالك لا حديث ورينايه مسلم هي البخاري باحديثه هو وريي وخذي تظنته سواء الرسول faran ka saleey inda jeegaay wax aan sameeyay maxaad u sameyshay warigi ima oran waxaan samaynina maxaad u samay wayday warigi ima oran gacan gacan tiisa ka qabow oo ka naxaris badan warigi masaban wax ka u doonbididkiisana warigi ima soo urin buu hadithka muslim iyo bukhari wa wariyay ummu هذا dad we adici doonaysan dad adici su quraanka yahay oo waxa weeyaa saada adabii quraanka quraanka أي uu faray in dunnal mar injire halka waxa quraanka uu sheegaayo ayu isna hir gelin jeey halka waxa quraanka uu sheegaayo uu ka qaata debe adiisa halka nasibi bay ku kul ka sidee ku jira hadan way wad waran tahay sida marka rasuulka wax ay ku sheegeen looga asiiyo waliba dar lagu ansixay isagana qiinii dii siyaasara fiisalla sheegay bal tahdiid iyo waax ku dhacay arag mushrikiin ti rasuulka walle ku sheegta alla taala waa aqligee ci ka faa'iideysan لا ee rasuulkii lo soo diray beeniyee ee diintii lo soo daji oo galsemi waay ee rambigi abuure caasiy waxa saaxan danaa waalan oo nafiyay shaydaan iyo iblis in bay maskaxdii wadnaha uga kaabiyeen aqniga ka qaadeen kolka idinka falan oo waalan isaguma waalawen laakiin بأيكم أديقي إيكا كينا المخصون مدوالانا إن ربك هو الله بمن الله عن سبيله لسيك لساريو انت اللوغة مهارين قال تعالى حبيوه وير إن ربك أديقي الربي هو ربك أبا أعلم أوقا البدن لمن روحا ضل باديوه عن سبيله إلا هوددي سددك كباديوه وإيكا ألا هو أوقي هاي كاسانا باهم وحا هودده هو إلي عبد إلي حق أركيوه باب ذلك يوزد يودي سمراء وحاسوا ولم علموا أوجي حيو وهو إلى علموا له كلاوجي بالموت الدين تلك هنوسنا سوسمة إلى هو أوجي حيو تاسع مركلوش كلاسارج إن ربك كادي كربجا هو الرب جابه أعلم بمن روحه ضل بادي يودي عن سبيله إلى دينه سو زده كبابي يودي وهو إلى هبه با أعلم بالموت الدين قوة هنوسنا أي ودد أي بهيانة أي بوأكله فيها والله بده إلى كمال قرصونا كل الله أركانه وهاي مدن يهيني ودد أي مريم بوك هو أضل مرينا يو فلاتو العلم كذبي هل قاس قاله أي تلون <تصفيق> كسر جبين وانت رسولك أنت ما دين بيجلا دين عليه صلاة وصله وحنجاء الله النجونة هنا صمت إله كنا أن صلاة كل عارضناه وبل وحنا wa hadaysa intaynu isku darno aan salaargnay adigana sanad malaa abud ila hayalka naga anaguna annu kula abud kulka sa annahiga inimid qaalata taala fadhuu illa la taddu rasul ka sharaftahu wa taliyali al mukaththibeen huwa haqq bayniy kaladooda hayali wadu huwa هذا ما يقول يقول إن أكبر صاحب الحق يقول إنه إنه سمعيه كان هذا سمعيه سمعيه حقه كالسرده وحريق القاطمه بناه سببه هو حول إستغي ماشي اللي سيقوي مبدليلته ما دام إستغيه صاحب الحقيه هاي. ورنته أما هلا كالجوغه أما رنته اللي سيقوي لكن هم تكايمه حدد ما ماده الرنته يقول إن أصابه إنباده بقوه يقول إنه سيقال هذا الجعاليين هايلي سنوك لماركوه إلهابو الهمام كما بي مؤمنين تغلقين هيا أقول ليه يا هاي إذنك حق يقول سغل ودينتي هاي دا. إنه أسود بعدان ومالدح اللي سغلهم هيا كما كوا هاي مرا قصاري دين كو سغل هاي إيه هيا لنا هما حق اللي سغلهم هادر هما هل لك الأجزاء هو فلا تضيح تليالي المكذبين هو حق بينيها تلياله والرؤساء الكفر والضلال ثلاثوا هذا هايالي ودهوا حيجعله هنا الكدد على هايال لو تبهنوا إن روزي العذاء أود بعده أو في يدهنون لي أنا أكون دبعة أو كل كحق هذاك أنت تتناززو أتبط الكبد يبقى قلتو تحسش بأي هنا هجليه كل كمكابين فيقول هان سال لون شاكرية جار أهان من درها هو واليد من اللي أورنجيري وتل ما أنا جار الله يعلي يا إيش لا أقول درها فيما أمر جاره بناسك جاره أقول درها ديو أد خدوه إلى ولا طوقة خسولك سرفت له هتلايهين كل حلافين مدبار بدا كله وانتا مقعي ألا لا سهلنا دي كونه يبين بكو دارنا وحوين يوحير بكو دارنا ومقع ألاو سنحب الله وان دارتك لجوجيني كوحكي يلي حلاف ودليشي كوبادي اللي دليلو مقعي ألاو كل قاس وحوزي تكا دارنا وحنو عاسة تلايه حيال واتلمان فرحنا لقو تلماني من لبالو تاكدرا وحاوي مهين حقيرا واحد بعض بعض او دنتو ملعونة او إبليس ينفل لعرارات او حقيرا ودولي هاته الذي هيريو وات المانتسين لبال تيسا بدا حد وعاء اللي يريهان مازين ومدحن ايا عيدين بدا او او مدين تذكري يو دا وعاء يا ايو هل بها تدفعون ايا تلمانتسا افراد مشائين مدو صعود بداوي حرفة حمريسا huduudnimu ma'lumad habiye wada halka dadka inuu warxumo kala qaado qofka na qofkan qabtiyo kan ka qabtiyo dunida isku horiyo waxay waxa xifdiiso tahay caladii hayelu manna in faabit badan tilmaantiisi sanadway min khayr urriya bidani haydii hadii wanaag la soo qaado ood wasaaraga waxa uu goro wax wanaaga inuu afi aadimad midna ku yeesho kalafti tilmaantiisii haduu u hawl وين خلاص دقي وها خلاص انو كوكا كادو ديقدو لا فين ما يوا كبد بايا الى اولخله اللي ح البحران لا غلو يوقسن ماي كل كو وحاسي ديق قويسكا ان خلاص انفعي ايه حرمته غد بايا تلدي هييلو في المان ستضضوع او ياسيم من جنبي قلبك بدنوي عتولتي في جيدات خلفسن نحار اسلامه وقلبي يسو وحقلاي ان لا ارغوي بعد ذلك يده داكلمانو كديبو جنين من قرع يايو كدا كمدلن في الديد يتبسن اكلكم مرايه كديب ايا هذا موغيلا للي هي ابا كد بعد 88 سنه احتراف او يري وا ايوي كل كاسيد داكلمان كديبو جنين من قرع كل مه او وخان كاترسانين ريركه اي لو دخنبا يو كل كا وحشغدا او لاشغت اون دفركه اوغان ملن اون دال حلال taawu xawameed oo ugu daran wax ay ku tusinaysaa dad aan fool xumo qofbaadu ka abuuro ma hagaagay kulka wax sidaas ay taladi hayeelu abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma xuleeyay wax Rabbi saw ayuu ninka aheyn lama islis baala ka diga suruun baala ka digo sida waliid يا مهين يا همّس يا مصّ يا نمام نمّم فاعل يا منّا أم تبمن أمثلة لمبالغوا ودم بيرك نقول شيئا جاي هرّك جاسسنا في مبالغ الله شيئا فردينا واللقب بديه وعمرك المفسرين توورنا يا هبرتي نوته جاي قير محمد سجلت الماند في مشي جاي شديد وانسقق على كويدين لكن taas ayaad aad way u cusub waxa midan galacnimada adigu umba inada galay u sheegayay dhariin kan hadaan ii sheegi wax ku jira yaab uu amar turunta uu sababtay wax ay ciri abaha ragba ma aha in nin buuha nin la doonaa oo magacali kulku isagay jilay waxana uu sanahay yaan in laay dhaxla ka yado la u dhaqaaleen jiray kaasa annad u hoosadeey kaasa igu kaati fidiye baydiris fa خوزار باكو للاي تريعي دو جوكي والكووحي او الاشيق ايو دان شنو عاقو دان بايشين نقاطي مركاسه رب الرسول كيسا نالكا قويلو طالوي روحا نوعا اصا تلاها كيالي ولا تضع رسول كسرفت لهوها تلاياي كل حلاف مدارشاب بدا كلجي مهين حقرنام بدا هماج حن بدا مسائد وصعب بدا منامي من, من اسكدردرك من بدا الخير وناج معتد قد با حدودها اطيم من دمي قلبل وطل قلب بعد ذلك شداد ما يريد كذبنا يعني من قرع وعله كل كما حاكيرك اي وها اوغيي لا نان با اوغيي مكاسا ارد بي ان كان انه وهذه الدرات لا مال خوله من صاحبه اي وبنينه ويلن اي إذا تطلع كورد عليه ساياتنا ايات القران كادufisa marka lagu aqriyo أي قاله وحورنجي ري الأولين، الاولين واشا كويين كي بمبنت اهايه دطور لقد حلي تتريكو تنو القرآن نماها نيلو كي يميد نمره ايهورنجي يلا انت اولاد بوورنجي ريو وإنه ان كان دبدا بكو تعلقه يسا هوار هاي شايق اللبادو ولا تضيحه اضاعين ان كان انه هذي دا مالي وبنين من حواليه مالو صاحبه نفكر محيو وصاصو حق رييه لكن عرب اكجوك فضيو تموزيلا اولا wa hadhiyaa laayba layiri oo taasi jirtey geebsa faarisiina iibay kabbadnaayeen oo suuratil mudathirina filmaan tan kaasiibaan bar logo tagi doona isagoo rubu dhaaranayo oo rasuulku u qulayay lerni xaye isudaaniga rabbaa ya waman halaqtu wahidan kan kaligi abuure wa jaalkal lahum maala mamduuda an huraba allahan u واليفة حضرنا إنت إنت فيي أص المغلي لا يهي إن أوصي بدي الدولة كذا حضرنا لك بحوم كل كويش ليسين كل كأن كان ذا مالي والبنين إنه أولي الأحورها هي كريجة جلته إن داسوا عباس أقرب أن كان إنه وهذا الدرج ذا مالي من الحوره صاحبة يا والبنين أولي الأية إذا تطلع هذي الأغريق علي سلبيشيس آياتنا هذي نقول أغريق أيه قالوا الأورنجي الساطير الأولي ستنه الرئيين دينه لأي شاكي جرمو خببا يسانسيموه من مين دونه ولوا سمد دونه واتلمان فمناثو قيامة اللواق قوانسان دونه وي سانسيموه وصمت دونه على الخربون سمبع الاركبو تقال كي بدن يساف انتا قويسي كل قاسا اللا اركب ميتي جيسوا اللاقرن لا اياه يسوا فارورانو انت يساف سيحره قوضا حلي تانك يبس انتا قويسي لقويسي قو تحن او فروو تنسيمه على الخرطوم والكاس اهردو ييت المان تانوا سأقوداً بايسا ومركو دي ماناي اياس ابتاء بدر كو قادا تنسيمه وعلى ما دونا على الخرطوم يسابو سنكد اللعسمو وعن رسول كيلي عليه سلاة والسلاة يحشر المر على ما مات عليه فقصيده كلا دي غالو سابقين دونا والكاس او دي ليتونا فرورا ورب ورتي قيامه مندونا تنسيمه على الخرطوم تناض اقدر وغفور كيسا قم و هل gawo aha gudhamay taay mowqif fi mushrikiin dee cadaawada iska taageen iyey digi digi rasuulka looga digay shirqoolkoodu iyo madaahannadi ay damcaayeen layiri kuwa wax ku darsanay ee daacwada dawada we inna balawnaa kisabiiba laawataay bisaran sanora idin ku tilmaamay tabuur nujulka ay inu sheegney ayay taay responsible hore u laaday qolka qoladan qisada ay ku timid iyo qolada كيفنا وحدارك لفظا من ولا بورس عليكم هو من بار بالسيء برواقه <تصفيق> إن الإلهي بار تعي <تصفيق> برواقه السوء كشكريات مساكين ثان بقاليان بيجيدن بارك بالله جدري خرشي الله أقولني عندي مجالد هذه أنت أمي عنسل السوء أو رسولك إذا قد أحد هذا الله جدري أو واحد اللي قد جاء أنت أنت إدبيه ليكبري الدنيا كودارك كل ما جنب بالحقه وتضوابطنا خلقا قد يلا جدري تضوابطنا صلى الله تعالى صدوحو إنه بلوناهم واجرها مني قرشو واجرها مني كما بلوناسان واجرها مني أصحاب الجنة بارتا قلدي لحي قلدي ينوي بارتو سنعيكو تالي قران قاتل معمي إذا قسمو قرتي بارتين كوان بارتا لحنجري ما حيكو بارتين. لا يسريمونها انه بارتا قوسم دونانو بدركا كجرم دونان مصبحين قر او ولا يستثمون أي أنسد الله كبرين بارتعصو إن شاء الله, هم آيان ديهن الله ما أين دهن الله ما أين تحقري بارتعصي الله كبرنا يد تحجنيش أباك وما أين دارينو خبستي ما أين رأين ووحى مأمورة وفق مسلكا عن المستقبل أو صاصع تئم يالمركود مع سيعي إنه ماشي ألا تحقري ولا تقولن من لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أيسأله أين السورة الكافر كسر مرمج كلها إنا يدارتي هراب قوستان ومساكينتي يقض قو أي أن نشاء اللي شوئيما أيها يكو دارتين يقول إنساء الله إيا سبحان الله إيا إلي الله بمجمده إنا إن ربي إلي سبحانه بلوناهم وأجيخ ابني كما بلونا سانو أجيخ ابني وكلا أصحاب الجنة بارتكوه دقنا إلا إلا قسموا أصحاب الجنة بارتكوه لهو إلا قسموا كلها يبايفيه دارتين صدحنو ولا لهو ما حيكو دارتين لا يصغمون إنه بارتة بادر كيديه في ورثة من هذا القرآن أيان مصبحين أيغو هراب شوغا والله لا يستثنون أيان مشي أذي ألا تحقلون وإن شاء الله أيان أرم وحاب عفا طافا وحاكو ورايجي عليها بارتة دوس هذا طائف النار ورايجيس من ربك فبقى حقي بي نار تكسو ورايجي وهم أيغو نائمون أقل لذي هرزة أيان رب بارتة سمد عذاب كسرين جبل بين الغتبر، يجنا جوريه بين جوعان لما شعرا، فطافوا وحولوا عليها برت دوشة طائف عذاب وريجاي من ربك أذى ربك عجز عذبك وريجاي، وهم يجوا النائمون هردا جريه هذا أيها أول نما بركي للجواي يجون البرين الجورتان بيخفانه، أنت أوعوا هذا بركي كوعان، أنت واقف بريمب أي برت أول هذا دميسانه يجني مساكين طلبته عوي أضع أبوه المساكين تمر كل بارته من برت ربو ورجلين جري مساكين تعي من جري كل كاسو وحكتين جري كل كمساكين توي كعادي لا توي إيمانيس كل كهذا نعو جرة نما إيمانيس ما لنما إيمانيا كل كهينا وياه وهم نامون يجهودا دوا بارته لج جوبي فأصبحت وعي بارته نقطي كسرين الجوبة يذهب لس بارته إن الجوبة تجور أي أرح قالت ويسو يارين سبحذي وغلالها احي مصبحين إياقوا حراب جوغة حراب هو رأي يجو جوغة أي إياقوا يسو يارين ومع إسير هزين أنيقضوا واركاللها على حرفكم بيرتيني اوكاللها إن كنتم هدي آتيين صاري مينكوا بيرتا قرانا فاندلقوا بحو أغالذي بيكبحين وهم إياقوا يتقافتون اسكوك درسنا ما ايش ليه الا يدخل من ينسغلي ها بيرته اليوم ما انت عليكم تخين مسكين بيوس اللي ينسغلي يغوا شو كرسنايا اس فنايو طلاب توستا قاعده يا عقله اللي غبخي الاو ييرو وقادو وايك الله اني منك قوره على حرج قسد ادك وإن المساكين تو كذب من اي يغوا نيه الله بقو قادرين يغوا اوا اسبدايو اني داورو دقه تمودا beer tuna wogunta ay kulkasi dhan loo hadlaayo oo la isku doofanaayo beerima dagna beerima dagna kulka gaadirin wax ugu jiraan ismoodaya ay isoo in سأوه هاي عركان بارتي قالوا وحي مرشي هل يرهدين إن إنا إنا لالله لونكوا بادي يوذي بايلونا و بارتي وينوكال لوني ما هاينا جيت تهدي إيو بلقي بارتي كتالي مدنا ما هاينا إبغورت الله أفكرين وإلوغادي ماسو إنا بارتي تاي لكن قبطي قولك دمواشا رمت الله لحالي بل نحن محرومون وحي رجم إن إنا إنو بادي يومي نحن إننا محرومون كوا دوتا من كاربين يقول عليهم ولا يندون قوي على قادا يوم ملو شو سقيبنا لجوه جييو على فما هيسنول بل هو اللهو جي النهاية كل كبارك يخوره أي بقان كان لجاره يجي من هي أي الله لو يلوه قفشين فيه إلى نوتو بسنا وذاي هو نفسني ذي أبا إنه منك يا فكرة بقولك وهرب اللي لي أغلبية اللي لي لي منك حق ولي يبا اللي طول بوها تدياهم باحثو الساق انت بالنواك قولك اكي انتها فراها اللي لي يساقين اهدو كوب وبيسي كلك يساقين اهدو كوب وبيسي كلك يساقين اهدو كوب وبيسي كلك قالوا وحيي لأوسطهم كي اقفع نباييري ألم اقول موانا إذين أورا لكم إذينك لولا تسبحون و الواد عبودين سبحان الله بردنا او بحري، هو مساكين تحكول إذا لجسني جري، لأن مسكيني ما هو على جسني، أروح عادي عقابس لا جروي، وأنا عيبوزين سبحان الله إذا سلطان إذن لها ما هو؟ قاروا وحول أو صدهم، كانوا غف عن أيجة، ألا ما أقول موانا أورن لكم مذنك، لولا تصبح ورياء الله سبحانه ليستوا جفسنتهم موانا إذن أرون، كل قصا الله جرتوا سبحانه قالوا ذبارات جد وعير هذا سبحان ربنا خبجنا عبلا إلى هم كفي ونعبصر لهين إن جوس عبولي إن النجا كلنا وحنا هني كل كان قان كان جرمي غالي مين خو جدرهم مركب إلا كفي وما لغب عيليش قري وحالي مكفى وإله لكن إن جو واقعنا مال بين وكذعنا هلو عير هذا سبحان ربنا خبجنا با عبلا آن له illa inaga كنا waxaan ahanay ghalmiina dad qardana oo taadii oo haqqi ka wacday kan marka la isku raacay haqqi in laga weecdo layl dufo la luusana ayaa la yiriya dibasad aan nolaha ada ku wacna ada ku wacna arag fa aqbala wuxuu koor jeestay baadum hum qarkub ala baadum qarkii kale حاكو يأذيك يا حاكو يأذيك أيها كدعب فأقبال بعضهم قاركدو زكور جيستي على بعضين قاركيكال يتلاو مونا إياه واشتغالك تغالك هو حكومية مركاس رب الله وضاقاب بلي جعام هورسية توبات كان إياه قندا قبس اللوكعي قالوا وحيداه جايا وويلانا خلق النجا ويماعناها إنا أننا كنا وحنوها واحد جود بي حلاشي بي نكاس قول كبرنا أو بحريا فقيل وحلاج سين الليين فقيل كحد كلها قل كإن جحد جد بنيو قالوا وحيد هذا ياويلنا يا هلا جنا وكروي هلا جنجر إنها النجر كلها وحناها نج باغينا هو حد جد بيو إنه هانيو مرك مرك إسقاطيني حد جد بيت يجو إلى إسقابهم بهنا أيوة قوة أسار ربنا خبج المظل أي بدلنا قروي أي بدلنا قرة بالوي إنه اللوجوب بدلو ما هذا نتوبك يعني جف كل لجين الجراني خبينا ضد قرصني أيوب ادي خير المكان خير بدن منها مدي ملجوبتي إن أنا جا إلى ربنا ربنا, ربنا حقي وان خاقي بونا وحكت شو جينا أحد كلون وحكت شو جينا مال بسبب برش ملجوبتي أيان هدنا إنه توبنا نلاج أقبله نفقنا ماله نغفره نوفره القرآن كأنت عاصم نمان كارين تودك جهرج كل كمفسرين تسوء إليه والله بدله وبر بالسريع كل كلا أدبي وثبات وريح وما إلى تصي إذا أنا قفروا ذي قرتن خب إن أيكوا عودين أيكوا على علم من في عند لي كل كهذا بالسريع برت والله بدلي كذا في مفسرين تقرؤ لي عشى ربنا خب جال مدن أيو بدز لنا خب جال نائم وحكا خير بدن منها مدن نجد قبطيو إن اننا الى ربنا ربنا نحج يبال تاغبو نجرينا ينو كذلك العذاب كذلك الصداف قراد عبدالله قبطي أي العذاب العذاب في غرش بدل لقو عذاب ايهاده تاون بولا نوعها كوا انت اللون نعمية كبري كوا انت اللون نعمية ايهادنا كو كبري النعمة صداف ايه انا دقال في بدك فبقوشة وساجيه و ايه اوقع عنجليه أول إنتم ملاقي يا مؤمنين لا يشكو ذلك، أول يا شعبي كان أي كل فلوفك، قل كأسار كذلك صدق قوة بارف اللجج بين له عذاب أي آل عذاب هذا عذاب كي قرش بدر لجو عذابي، قل كعذاب كم بدر لجو عذابي، اللججات كاظي كا كريه الله وما يلزحن أول عذاب والآخرة، آخرة عذاب كريمة، أخبر من كان دونك لجو عذابي سوى لو كانوا هادئين يعلمون أخوة وحدرنا يوم مفقعاتي مركو يه ولو واحد يبعتوا عدو ككلنا فليس كناك عذابك اللوب على جلد إن مت كبرنا وجره ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كذبة أخبرك وين البلد لو كانوا هادئين يعلمون أخوة وحبس إن للمتقين عند ربهم جنات ناعين ومقارنة هل كافنا وحلا قب حقيق السدي fesuuga ban haye qolada mushrikiinta qurash iyo qolada beersalahaydu qolka dadkii mutaqiin taahay Rabbika baqay كفر kufri iyo maasiyada iskiilaliyey dadkii mujrimuunta kufr iyo mukhalafa ku dadalay arag qala taala xadii wuxuu yiri inna lil mutaqin dadka ee baka baqay بلواقية الجنة والبيكوليهي أفا نجعل المسلمين كالمجرمين مزاقين بضاني قاندتوا هدري بيرتي كان لقودة في رأيه وقالبها وحيد أولن جريد آخرة هده الله تقانا أنك أمبا مؤمنين تميسين لكي يمالك في عم تقينو حنان تبتينه وولا إن إلى ربي إما اللي عنده للحسن واسوه مرني ولا إلى ربي اللي أجيدنا خيرا منها منغلبا واسوه مرني كلها زعمها بأنت أهيقبه ilaa ma sha mu'minu عن yumtaka fi an taqayaa tiba lagala hadlay halkii mu'miniinta la sheegay illa fi khayrka u jira inna lil muttaqin dadka isdhowray ee kufr iyo maasiya iska dhowray waxa usugnaaday in darabihin radigo acti ay ku leeyihiin jannatin na'een barwaqiyal barehad bal سبحانه leeyihiin halkaas aan rabiil subhana afa naj'aluma wa رب يا رسول يا دينها مغلية ميئن كالمجرمي كواد مي ذوهوه أو كليانين فدوح يرياني مينوه وحيثا للمتاي افمن كان مؤمنا فمن كان فاثيقا لا يستووه كلك الله بأسن مسلم إيا مجرم الدون كان اسكمد معها وآخيرا اسكو حرب أهان ما يهوه كلك الوحل اللي اسكمدها وييراهدانا الوحل اللي دفجوه هده الوحل جوهبها واساء ما يحكمون أفنجه موحل يلين ذا ربي رسبحانه المسلمين ذاتي ألاوهو قانسان النيميان خل المجرمين ذاتك المجرمين تيدن بيادا واوين وكاله يلين مالكوم خائزين كوو عن كيف صيدة تحكمون وحقو دومين أيسانو مجرم ايا مسلم إنس كميدل لك أدقى هي سؤجو كيف صيدة تحكمون وحقو هذا الحكم الفاسيب الحكم كان وحفك وتعجيب حكم كودي يا استفهام يابا يو اشتفاهمات الباباكبال الويدية توبيخة قال تعالى خبوحو يرأم لكم موحا إذين سوغنا دي كوينان أرناي أنقام ماشا مؤمنين تلقى يمارك في عم بان لقيني كتاب ميا إذين سوغنا دي فيه كتاب قدهيسة ميا تدرسون كأقردين إن لكم إنا بلاذيهين فيه أدكو لاذيهين كتاب قدهيسة لما تخيرون وحد أرطاء أملي الإنسان ما تمنى أو كله أو مين كعدون يا أخي أبغى عن تقوىه أو يسوق جدوسناه أو واحد جدوستان مياذوش كيلك أنا وقانتي النجيرة حداك يصير وركاصة تطلب واحد قرآني أتكره بين واكوه وحوى أمان هي بينها واسمها سيدان مسكع ولقى غريب ومركو بعضين أيه أيه مسكع ولا كله جاي وعدين كهلا مايا وحدون أنت أملكم وأدلي كتاب بها لديهين كتاب فيه كتاب كالقريسة مياه وحاكويا وأتدرسون إن إنا إلى إنا لديهين فيه كتاب كالأغربين قريسة إلا ما تخيرون الوحد ورطنبع أم لكم علينا باله حتى س كتاب كالجريم من إبوكي ربي دارهين دا حيث أجرته وربي أعسكو دارستين إنه وحد دونتان ينسينا اليوه أم لكم ووحد لديهين أيمان الباب لديهين علينا أن إباع دوش ليت داركو لديهنو ما انادي دارتتين بارتاسو بالغة تيول قرتي الى يوم القيامة قيامة المالين تيدا إن لكم إن أدليهن لما تعكمون واحد قدون سنتان كانت ما بلا نعني إنك قريب أجروا ما نعني بأيباء أيدي دارتتينو اتداركو لديهن داركما دم بيسه وصي أذك لو دارتين وإلى قيامة قاريسه وحناد إلى ربي إن اللي لا أجدن خيرا منها من إن ضواح عهلا إسان ما دار أني دار بدار سنت أودس إذا كل بهم بادير توي بلدي تصاب عيوه وحاشوا عنا هذا الحمادي اللي جا عنا لنا عيوه وإن تأيب هذا يودن ويحق كوع ذين هذا لا أي هذا الحماد كذريه أملكم وح أذلي بهم إيمانهم داريا لياد علينا أن جعل أودس إذا كل بهم داريا كاسو بالغتهم دار كما ذنب يول قديا إلى يوم القيامة. يا مدى مالك هذا إنتي اللقات جاره دار داي وصاعدوكا لشونتهن ميادوكا إذا كلهن إن الله كم إن بلادهن حقا ماركا لاتاقو لما تحكمو واحد جدول ستا لجينك واحد لقاحنا في هذا النوع ولئي يجيب عدباد الله جغسان آياء صالهم واحد ويجيسا رسولك شرفت له أيهم كودا بدالك واحد أي شيقان آيان كفيل كوه بل كان كفيل كوه ee wuxuu asoo dawanaaqad ka oo ee waxas balanka u soo qaaday u waayelka ila balanka la galay waa ku waa hibe la yidhiyeynaa kalhum waxa ay diisa mujridiin fa rasuulka sharftaa leh ayuhu ila gam midkooda bidalika wa ayyaka u kafiilka wadaga wa kuma ya u daba na qaadaw taana waa laga gudbay hadana alaabsi ay boorga ka jir fiidiyow baa loo yimid halkaas ay rabiiy suubhaana waa ka isku halaynayo amalkum ma wa hawsuugnaaday shuraka kuwa ay rabbi maamulka la wadaajiyeen haday leeyhiin shuraka rabbi talada lale wa hadaw wax noqon karaan ka jiirta qaliyaasu halayima deeno bi shurakaayhim فليأتوا هذا الشجرة قبنا هل لي ما دينه بشركائهم شركاء أي شيء عليهم هل لي ما دينه إن كانوا هذين كان أيه شادقين في قو رشجائهم يوم يكشف معسكر ويدعون هل كانوا وحلا صهاريم مشرتين تا هي مزائل في بعض الكهوي أفكار في بين ذين تا هي أي قدم بارك الله على رج كل كاسة وحال كان لجوه سيقيامز شدعي بيقولها لا كل مدونه يا هل كان كهرو سبحانه تعالى حدوه <سؤال> يري يوم مالين دونه دون دونه دون ما مالين يو ان اي جدي دونتا اومد اوس يكشف عن ساقن دونكه لفيد دي دون او ويدعون لوو ييري دونا عاسياالكه ان السجود با لوو ييرايا فلا او ودي ما يوم دونكه لفيد هي واكينه عن شدة في الامر او هو ويقفكو هدو هول الادك او ياب لا قمر ايو انو ايتا لقم مرمول خلكا هو ويه ديباتد قياامته دخي دونتا أيالون كل لفيدة دونو وشدة عندك دونتي هولها أيالك هنا يونا قارنا ساقو العشب على لفيدة يا الله يسموه كان يابي ليهينو وعرينك مدام بيسه كل كأيادي وأماد لوشة يوما مالين إلى جري دون تو ما دوشة مالين تأصو يكشف لفيدة دونو عن ساقنور لونك حد جي لفيدة دونو كل كأول جدأنا أنت حاول ومالين تغيا مالين إلى دمها وحترك ليف لي أو جير سامارين ساملا لكن وانو إحنا الاختبار كاملا أوه أوه أوه على كراسارا يا قبض تكنتي يا قبض كأن تكنتي ريم هل خاب اللوك رب حينها يا إنت على شوي دين ما تكنتي ريم يا موالا تكنتي ريم أيها اللي ما أنت ويا سارة جري كل الكس يا ذا مرك الله كجناية ذا مرك يوم مسمار لجأ بجاهية كل ك الحجل ذبع إنسامل كل ك عسر ربي إلى سجود فلا يستطيعون كل ك وأنو عقاب كمثل كل ك مرك على سمر وابحذي ك سجود أي حمله مسامير نقدان للذبع ويا إن ت السجود يجرين بامو قنث وجود عون إلى سجود ربي لا وسجودا باللوؤي راياه فلا يستطيعون كرماه أو خوان أدوك كل marka karimaaya xashiicada iyadoo duulaysantahay abshaarhum aragyal kooda oo go'ta xujada inay ku adahay arkanbay isho suurradaayaan tarhaqbumu hadaboosha dilatu dafkhum iyadoo liba daboola ayaa oo waa naxaya halka sababka ay sujuuda u la sahlanaan wayday wa rabbina nushiga ya subhana kaduuhu yinu waqad kanu wa ay ahangileen وهم إياغ أسالمون فييو منا إيمن جرين قل كاماركا إياغا انت السجود لوغو يهرو إينا أسورة قليو ويدا لعدون تاوي خاشعة إياغا يدل ليس انتهي أبصارهم أرقيا الكودة تراقهم واحد دبوشة ذلة رفاق إيا فالحماد دبو وقد واحد لبا كانوا جرين. إن جرين يدعون قوى الله يهرو إينا سجود دبال لوغو يهري جرين وهم إياغ أسالمون فييو يعني سجود لوغو يهرو يج ما قول خاسر و سوره غليسه و سوره غلي ميشو فذرني و امي بهذا الحديث فنوى و ايتي ابو دنبيي و حقا سبحانه اولان كان مرهت اديقا رسول كا اومد يغارشيساي عاصي ال كا قران كا بيني اي اني الله نخدن نده كباعود وا وئيد نو اا وغو درنوس كدي يا تعالى ربي فذرني له الله يا ومن روحه يكذبوا بئننا بهذا الحديث في القرآن كان روح بئننا يا يا أنا يا ربي بعد أن ذكبه إيش كان الدو؟ قل كأسي ربي سبحانه سنستدرجهم واصطبئنا من حيث ما لا يعلمون أي نقول بربي هو السديع السديع الوحول قافيماشك إيا ذقى لها إيا لذنانتها إيا أمر قداره سوى عسى على سين أيه كوساب اللجوين أيه وصولته آل عمران بينوكو صمارناي كورا شدن لو كورناي يبقالها يين ولاد موضي إما ما نملي لهم ليزدادو إثما ولهم عذاب مهنو صل كارهادكم بيسكو لارين ايان إسيان كي يقفكي ببطن ايان عذاب كودي امباسي ببضان ايو عذاب كودي اياسي ببضان ايو كل قصيدة عبارة عبداد بحضن نبكبحو اما سنة سدريجهم وان ان اين اينا كيس كيس بانو قبان ايناو فز يوم منروها يكذبوا بني ناية بهذا الحديث قرآن كانوا كنا بني ناية تناسد رجهم وأن إن إنينينا من حيث ما لا يعلمون أي نقيه تبوه يلسبهانه وأملي ووكاذنا يالهم إياك هذا ربنا سجايه إن كيديها قرثيدا متين المدرن وانتظر له العينود رسول الحديث باكث بنادى عليه سلامة وسلم مسلم يدخارب ووريج إن الله لا يملي لغوان برسول كغيره إلى دال كوا أوسوا فماذا حتى إذا أخذه صبح القبتة لم يفلدهما عينيه قل كاس استدلال تردد خزون كوه راغريك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي باهيمة إن أخذه أليم شديد مركا إن الله يمهل ولا يهمل بيده وأكابي لكن أهل بيئ ما يلو بما يق ومل لهم ايجا اتبار بانو كادريا كودكدغي مايو ان كيدي هاجر ثيدا مثيلو ميدرون هو حسن الدنيا النعمه لو أركايا يا بري عذاب نغونال سدا سيلو كل كا كوتهاي مثين هي كودرنتهاي أم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقل رسول كي لو ويديها يا ربي حكمته ووغ يحيى وها ونيما كان حقا لو شيغه ديدي مخولاد ورثاتاي او حواليه ادورثاتاي أي اي بودايان او شادن اجان تردد وقوف قاديو على ويد سو وحيسلا جرا وإخلال شاء لنا إلى خيسم قرا فابيع كريسا ينفق ماذا وحور صديو قال كأو عبرها سلكا إنوسا وورصن فبيو أقيهي أو كوب باللابي وأولي لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الله إلى هذا أجر كلا يهذبك وأجر الذي كذن يا لماركوا هم تسألهم وهو على ويد سو خولا دوورثاتاي اجورو او فاهوم من مغرمين غudit xolaha adwurtatay ay gudayaan aawadoodba musaqaluna la'a hisleeyu majirso maadan warsanin am ka taluun ajran ma xola duurthatu faham ayo min magrami gudid xolaha ay gudayaan aawad ay musaqaluna la'a الغيب am indahumul ghaib fa hum yaktubuhu waxaan ay ku murmaayaan ay shubayaan maghaibki ما حد ساورك وجينا ومي ما دوروا ام عندهم ما وهاك تودا الغيب وحقرسون ما هو وخ ما يوجا وفهم يلقا يكتب ما وها قيبك كو قرسون باي اوغادين او سوغرتان واخا ويه قيبنا ما اي اوغا اي ابليس ايا واخ عربكودا كردايه ايغونا وخي ليكا اوشغي باي ترجمان يو وا استفام من كاريه توبيخه انت امدنا ما جيرتشو فصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحف كل كسر رسولك عليه سلامة وسلام سرد وسرد مكية وقبل فرض الجهاد انت ان جهة لا اي أي أنتوا هاي كل كسر رسولك لا فريد القه فصبر لحكم ربك فصبر رسولك شرفت له ودل قاده لحكم ربك خد قعودك سد راد الله القاده وإن دعوة ودف ووحي إيمان ألا وقو تلق لينا وصوها نونيا وحن إيمان ألا وقو تلق لنا صوها نوني ماي فالك حكم في ربي باسده هذه قد عوضها دواده حكم كالرب داركين الله دلقاده ولدان نمو لها لسيئ مهلا أي مدائسوك بها لسيئ فالكا مهلا دي وي دارا يان كا دلقاده وحوكا ويسينا دي عريه وحسا ربك لأجل حكم ربك صبق حكم ك waa handa caayoonan isagaa hukumeey saladul qadw walaa takun hana ahani kasaibul ukh kullun kasahim ji ji hanqon wa nabiyullah yunus wa tayna aga kusoo marnay faltaqamaul hutu wa huwa mulik isagaa xogaa oo intuu kululaaday isagoon amar e badgabin xeerihi loodire kacsagay dibaataan halkan xogaan laga doono xagaane aad إلا أن لغا أمند خدح بحضو دعوة ذا ناوة ذاو وحا دعا يوضا يسيد يأرسو دعا إسانا فاسيد ربي حكمي ربي قرطيو إلى حكمي موقن مايان ميل نمري مايان فاس برضو القادو لحكم ربك ربك حكم كي سدرتي ولا تكون هنهاني كساحب الحوت نبي يونس وكالهالا ميد مقل إذن هذا مركا نبي يونس وهو إساقا او مكظوم مرق لغا وقرتو كلون كل لغيبو كلون كذا حديث كذا واقعي فنادى في ظلماتي ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ظالمي فالقصدي سيدي وكلي سوى مجدي الكل حجرا على كلون كجرا بدكوا سيجرا وهل كارق غي ليك إذ نادى قرطو النبي يونس لواقي وهو إسره مكذوم مربع لقبوحي أتثيرني شو؟ قل قاتر رب يس سبحانك لولا أنت داركه حدايا يونس هليل نعمة من برواقه من ربه خبي حقي اللوج برواقه هديا هليلي قرثان الله عليه سي ولا بد بعدي وبناك اللجو صوري ذي وبناك اللجو لقالي ذي دهودي بغيره اللوج علي ذي هذا نعمة من ربي سو جارين لانو بده و الله توري لها بالعرايب بنان بار لكن بناك ووهالك الله يتوبة أقبالي أولا دقالي ييوي إيه كاه الله مثل ما قلنك لولا أنت داركو هدايا هلايين نعمة سنبار واقو من ربه فبجي عجي هدايا كهلايين يونسوي لأن نبدا وحال لقوطوري لها بالعرائب بناانك دلابا وهو موم دقالان أو عاديسوي فاجتباهو يونسوها الدورتاي خبهو خبجيبها الدورتاي فاجعرهو إلهيون صحوكا يلي من الصالحين انت سوصوبا بالله يمجي يليو فاكلا يتوبة أخباري قولو لأنه كان من المسبحين للبس في بضمه إلى يوم يبعثون بكدر إلها لكن ملكو ماشيكو سبحان الله يستي والربي اوهي أي الربي بذباديي مرشي الدنبانة خيره بفدبلو قدري وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين ببنت الله الرومي يعبارنا لغناه فاجتباه النبي يونس وحا دورتي ربه فبجيبا دورتيو حجعاله فب يونس وحكيه لي صالحا مدوا ناكسنوا من الصالحين انت سوصوبا كمدا الذين اللهم درجات الالى فبأبت درجار سركلة يكمد النقضيو وإياك دلذين كفروا اللي يدلقونك باب ساري حدا ودي ينعي أيقال ذا حصولك أوقبه و goor ta iyago meel fadhiyo uu soo aqmaro indhaha lagu garmoon jiray indha cadawn iyo xafadnimo iyo olad cuskan baa lagu taagsaagi jiray oo admoodeys inay dhowrdeey dhowraya la simbirrixiya nabiga la kufiyay hadana goor ta ay quraanka maqlaan bay fiic aroon jirayno oran jiray waawari kulka qala taala waxa rabbi no soo reenaaya sida Yakaaddu labina wax waxay sigaayaan ka faru gaaroobay la yjini guunaka inay ku sibirna in aya biab saarihin inda yaalkoda iska la gaarka tubanhiin qku maraayo ya midda mashu taaganyahay inda gudguduudan oo ariiya na qalbi karaaya yaalugu fiiriiya dibinta inta la ganiiiro kolka saaridu yiri waxay sigaayaan ina indaa kola kufiya Wa mashaka muqata kolka isu oo ishan قفصاً قفصاً واعوري اما ودوري اما وحبويا لي دليل كذي عورايسا خلكا إيشو ساسيري يقوية إنكار بإله هذاي حديث كنا رسولك هو إلى عليه سلاط وسلم لو كان شيء يسبق القدر لساقته العين حديث قدر خلا واحد نافك رجال واحد نافك رانجرين إيشا ناف العيد إيشا ناف العيد هل كنا واق كنشا إنا يكون السوران باستجاعاً بره بيلك إيشا كني إنا يكون قولك إسو إنا يقوأ لكو أبو ريلادهي وقفك نعلقو دايو للكو فينكار أره وإنه ثانية يكادو الذين وحيوا وحيسيك أيان كفاروقا لوبي ليزلقونك إنا يقسم بالرحين أيانو بأبصارهم عند يالكو ذاكو قسم بالرحين أيان وانا جار قرم قرتي أدريهم لما قرتي سمعوا أي مغلان أي ذكر مرك مارك أيسي كلان أيان أو مارك قرانك بصوة اللقاييريو كثولكنا عليه سلاة تبلغوا واكو واجبها مر الا مركي وحي عصوب يما الله لو اردوا مالا ما لما يبا كميل جاوبتو يو اسلو دن سايقي لما غورسي سمعو اي مقله اي ذكر القرانكه اي, عدو اي ان ذا عدو نيما كبخدو كوغو سو ايغاياان او حارث اق اني ويقولون افكي وحي كورنايا ان دي النبي لو ده نيقبا ارق ويقولون وحي اورنايا اي كان لمجنون واتين سوره اول كده كسو انفيناي نووالغلني وما يصفرون ما أنت بالنعمة ربك بمجنون كان نتيوي قل كالصورة بأول كيدي آخر كيدي تايس واحعي إنسانتهي أرك ويقولون الوحي أران أيان إنه كان لمجنون مدوالاو مركاس ربي يريو ما هو إلا ذي في العالمين قرآن كان أقوأ غنايو يووحي ينسودقا ياماها مدوال لي الجن حسكم يوهوا نقود أولاونا نبونا أولاونا للعالمين إذا كالية ماها حرم كوه ما سوى الله فلكار رسالة عن عمني ماذا إذا إياه وحي عمني ماذا هل كانت كذب جرنا إيشا إن الرسول كرر كذب ده شيء يدك يولد نولا يدلك الناس يكذب نولا إن تأمذنا أوزانكوا كبرني إدري دودا إياه مصدر إدريكي إياه أم كودا إنه الرسول كنا والرسول يهال الله دري القرآن هو ده إيه إنك يوم ييان الرعان بلكن كذب جرنا إيشا فلك أسر رب يس سبحانه وما هو يا أبو مرخي ذيك يوم مغلان القرآن كدش هذا وما هو ذيك كدش هذا اللوغ آخر يماها إلا ذيك ونجد وحنا هم للعالمين أمك أو دبوا أواني يحيك والله سبحانه وتعالى <تصفيق> <علم>. <تصفيق>